الله الله الله الله ما لنماولا سوى الله كل ما نديت يا رب قال يا عبدي أنا الله الله الله الله, الله ما لنماولا سوى الله تو يا, يا علي عبد انا الله لا هي لا الا الله الله الله ما لنا ماه سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عب يا من زلت له الرقاب يا من فاضت له العيون يا من زلت له الرقاب يا من فاضت له العيون خشيتان حبا وطمعا لجنانك يا مولانا الله الله الله الله ما لنا ماولا سوى الله كل ما ايها الرب الكريم ايها البار الرحيم يا ايها الرب الكريم ايها البار الرحيم دم على عينان واحفظها من الزوال <تصفيق> <تصفيق> <مال> الله كل ما لنا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي انا كلما ناديت قال يا عبدي انا الله كلما ناديت يا قال يا